هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنَافِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمُ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله وجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نره بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابَ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَكُنْتُمْ رَبَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ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 وَإِنَّ مَدَّنَّ تَعْرُضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عِدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ فَسِقُمّ إِلَّا فِي كِتَاب إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُبْرِهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ تَفَضَّلْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَوَضَعْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتْلُونَ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 قوموا وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم لَّا يَعْلَمُ مَا فِي الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ